فل إِ رَبَّهُ كَان بِهِ بَصير فَل أُقسِمُ بالِالشَّفَقَ والليْل وَما وَسَقَ وَْقَمَر إ التسَقَ لا تَركَب النَّ طببَق عنطبَبقَ فم لهم لا يُؤمنِنون وَإذا قُلِئ عَلَيهِم القرآنُ لا يسجدُون بلَّذين بل كَفرَروا يكَذذبون واللههُ علم بِم يُعون